ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مسات طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم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 أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائف القائفة، فأيَّذن الذين آمنوا على عدويهم فأصبحوا ظاهرين.